أيها الناس tunaendelea kusimulia al-shama'il al-muhammadiyah wa al-sifat al-mustafawiyah linabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika khutbah mbili za jumaa zilizopita tulizungumzia sifa min بعد ذلك تحدثنا عن صفتي التواضع من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام كتك خطبة يليو أيها الإخوة أيها الأكارم تنزغمزية صفة نيجينة ميونغون وشمائل زمتمويتو عليه الصلاة والسلام كتك خطاقكم جوا في زور زيدي ونمتمو عليه الصلاة والسلام نا إلي مسلام أبتكوا نأسوا نقدوا حسنة يقتدي بها بنبيه عليه صلاة وأفضل التسليم سفة يليه أيها الأكارم نزقم زيا سفة أنبايو ني من أعظم ومن أروعي ومن أحسن الأخلاق التي تخلق بها النبي عليه الصلاة والسلام سفة هي ni wachache katika sisi ambao tume tunaweza au ni wachache katika waislamu wanaojulikana au wanaweza kusifika na sifa sampuli hii aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni sifa muhimu kama zile sifa zingine za sifa za adl, ya uwadilifu ni sifa muhimu kama sifa, yapili, sifa tutawadu, ya pili sifa tutawadhu ya unyenyekevu Vili vili sifa hii, ayu alihua. Ni sifa ambayo muslimu hana budi nayo. Ni sifa ambayo tunapumangalia banamtumi alayhi salatu wa salam. Tunaikuta ikowazi katika maisha yake. Ikowazi katika mfumo wa mafundisho yake ali okujanayo kwa fundisha wa islamu. sifa hi, tu sifatu arrifq. Hii ni sifa ya upole. Ayu alikwa. Bona mtume alayhi salatu wa salam Sifahi ali Na ilikuwa wazi katika maisha yake Fi kulli lahavati hayatih Wafi munasabat Min munasabati hayatih Katika kila munasaba ambao Alikuwa nao au aliishinao Bona mtume sallallahu alayhi wa alihi wa salam Katika fundisha, sahaba Hasa wale sahaba wali wakati mwingine wa kiko أو صحابة أنبائي ونمتوم صلى الله عليه وسلم ونمتوم أسلوب الرفق ونمتوم أسلوب اللين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك هذا هو النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه هذا هو Nabiyur rahma hadha huwa 'alamu alhuda alladhi naqtadi bihi fi hayatina Ni muhimu tena muhimu sana yule alikwa sifa kwa makini Waislamu sisi leo wengi katika sisi wanakosea Wengi katika sisi wanaingia katika barabara isiyokuwa ya sawa Wengi katika waislamu au kila muislamu wala wengi <coughs> كل مسلم حط الكمال لله لان المعصوم هو من عصمه الله عز وجل والعصمه الكاملة لله عز وجل وحده عليه كمل يف عليه كمليكه قوتكف واكني الله سبحانه وتعالى وحده اما الانسان اما البشر فلا بد ان يعتريه خطا Hapa nabudi, hai, hapa nabudi kuingia katika aina fulani ya makosa Sasa suala hapa iwalikwa Ni kuangalia sifahii ali okuanayo Buna mtume sallallahu alayhi wasallam sallam Wahia sifatul rifq Ali tabiki shavipi sifahii katika maisha yake Ili kuwa kenza, Na ili kuwa uongoza Wale wali, wali katika maisha Na wale ambao wali kwenda kombo Wale ambao hawakuwa sawa Buna mtume sallallahu alayhi sallam Kaifa kana yakuduhum ila sawa Wakaifakana yubayinu lahum wujuhal khata Wakaifakana yubashiruhum Wakaifakana yahdihim Je, ni hivya mbavo tuungozana sisi leo Ni hivya mbavo tuambizana sisi leo Kwanjia ya kejeli Na kwanjia za istihza Na kwanjia za Takabbur, Na kwanjia za kuona mtu kwa yeye Aliyeungoka nibora kuli koyuli aliye kosea Hal hakada kana nabiyu Mustafa sallallahu alayhi wasallam Skiiza hadithi عليه الصلاة والسلام sahaba Anas ibn Malik fi sahihi Muslim يقول رضي الله عنه بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في siku moja pamoja na Mtume عليه الصلاة والسلام hadithi hii wengi wetu tuijua lakini mara nyingi au mara kwa mara tuisahau katika masail يا تنبيه على الخطأ ينبقى كتك مسائل يا إرشاد نتنبقى كتك ملانغو وكوهنغو زانا نكوهلك زانا أو كوري كبشانا أنا سيما أنس إذ جاء أعرابي فقام فبال في المسجد سيسي تميكانم تمي عليه الصلاة والسلام ما نتكتها ما كتمون أعرابي أعرابي هو الرجل الذي يعيش في البادية لا يعيش في المدينة Yule anaishi katika bawadi, anaishi katika vitongoji vile zile sehemu za ndani, nyinyi mnasema mashambani. Akaja yule mwana kwa kuwa hajui utamaduni wa watu wanaoishi mjini, kwa kuwa hajui mafundisho yanayofundishwa mjini, fa bala fil masjid. kwenye pembe moja ya msikiti akaanza kukojoa. Fakala ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mah mah Sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Kuona vile, pale pale wakangiwa na ghadhabu wakaanza kumpijia kilele wakimuambia ma Ma, manaya, ma, ya ma katkaluga ya kiarabu ni ismu fiilin Bima'na okfuf Acha kukojoa wewe hapo Tena kwenje ya ukali Tume sallallahu alihi wa sallam wakisema hivu Aka wakataza wao masahaba Hakumkataza yule aarabiyu alikuwa kikojoa الله عليه وسلم اكاوي لا تزمروه ما معنى لا تزمروه اي لا تقطعوا عنه البول سبحان الله رجل يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول النبي عليه الصلاه لصحابته لا تزمروه مو اشني مسمزيه Wa fihi hikma baliga minan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hikma ya hali ya juu Kwa sababu ili, ili, ule uslubu wali utumia sahabatu rasulila Hau kuwa sawa wakati huo yule wana akikojo wake kwa, kwa sababu ule ukali Walipo usikojoe Wee wacha kukojoa hapo Akizuya mkojo wake pari na mkojo unaendelea Unaweza kuenea sihemu zingine Uteingia katika mgoo yake Utatapaka katika mwili wake fayantashir aw tantashir najasa mbali na hivyo nyinyi mnajua kwamba mtu anapokojoa halafu wakatiakati kat ya mkojo akizuiya mkojo wake anafikwa na uzito aina gani wa kiafya na katika mwili wake haya aliyatambua mtume sallallahu alaihi wasallam Akawambia sahaba wake sahaba zake la tusmiru mwacheni kukojoa mwacheni wala asikatize mkojo wake falamma faragha paka alipomaliza mkojo daa ah. صلى الله عليه وسلم أكمن بي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر هي مسكتي هايفاين دنياك كويكوا مابو كممكوجو أو نجسنجين أين يوته إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن هي مسكتي مويكوا كذكر إلي أتاجه الله سبحانه وتعالى هي مسكتي مويكوا إلي واتواسوالي na hii miskiti imewekwa ili watu wapate kusoma Qur'an aina nahnu min rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayuha al-ashhab ayuha al-akarem hathihi hiya sifatu ar-rifq min rifqi an-nabiyyi alayhi salatu wa salam sahaba wenyewe hapa hawakuweza kuifahamu ile hikma aliyo kuja nayo mtume alayhi salatu wa فتخرجوا من مدرسه النبي عليه الصلاه والسلام سيليوتukoapi na madrasa hii ya bwana tume sala wa tu rabi wa salamu alayhi usimulizi wa hadith unaendelea wala sio hiyo peke yake bali tuendelee kusikiliza hadithi nyingine aliyopokea Imam Muslim kutoka kwa sahaba kwa jina anaitwa كنت اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكموجه nilikuwa ninasali nyuma ya عليه الصلاة salatu wasalam madina fa ata sara julun aka chemwa mtu wakati ile sala fa qultu mimi nikasema kumwambia yarhamukallah faramanil qaumu biabsarihim wana kodolea mato kwa kuwa mimi nimezungumza muawiya ibn hakama sulami alikuwa bado hajajua kwamba hukumu ya kuzungumza katika swala imeondolewa alikuwa anaishi sehemu za nje siku moja kaingia madina kusali ndio haya yakamtokea wale wanaojua masala ya sira wanaojua historia ya swala wanafahamu ya kwamba swala hii tunayoiswali Zamani watu walikuwa wanaruhusiwa kuzungumza ndani ya sala Haya mazuhumza yetu ya kawaida Walikuwa watu wanaruhusiwa kuzungumza Ukishafunga sala, wazungumza, wapija story na mwanzio Haka dha kana kabla dhalik Kisha hukumu hii ikasmamishwa Ika watu sasa wa tena kuzungumza Maneno haya, alikuwa muawe ya badu haya juhi. Dio ma na ka manbiya sahaba muzivu ali ichamuwa A ka manbiya yarhamu ka Allah Na nima neno A na ichamuwa A na alhamdulillah A na imsikiya aku sema alhamdulillah La yajuzu lahu an yushammita Ali possema yarhamu ka Allah Faramanil qawmu bi abad Jamaa wakazakuni kodoleya machot Fa kultu Nika indelaya kusema, sema Mu'awaya kundan yaswala أنا سيما نكاين دليا كسيما واثق لأما ما شأنكم تنظرون إليا ممن ميانغميا كون الشدقاني بونمون ينغليا نمنا هيو جما كتكسالة معاوية أو أنبيا مسحابة واثق لأما ما شأنكم تنظرون إليا بونمون نتسامه فيو فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم Baada ya hapo jamaa, wakaanza kupija kwa mikono yao katika mapaja yao. Ili wanini ya kwamba wana nyamaza, hii ni sala, hairusi watu kuzungumza. Falama raayituhum yusamitunani, lakin ni sakat. Nilipuona kuninyamazisha wanayendeleku ni nyamazisha. Hapo nikafahamu ya kwamba mimi sasa nafaa kunyamaza. Falama salla Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Tume alayhi salatu wa الذي يكملش صلاه yake baada ya kusali fa bi abi الله wa ummi muawiya anasema bi abi huwa wa ummi wa ummi ya rasul allah ma raitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'lima minhu سي جواهي قونا مليمو قبل يمتوم عليه الصلاة والسلام ولا بعد يمتوم عليه الصلاة والسلام عليكو مليمو بورا نمزوري قولكم تومي صلوات ربه والسلام عليه سي جواهي قونا قوانين نسيما ننوهاية معاوية نسيما والله ما كهارني ولا ضربني ولا شتمني ما كهارني بالكاف هكو نتولي أوكالي حكوني كماء حكوني توليا صوتي ولا ضربني ولا حكوني بيج ولا شتمني ولا كنتكنا قال اللي هذه الصلاه صلاهي لا يصلح فيها شيء من كلام الناس خيرو سوء دنياك مننوه يا واطو واطو حارحي كزغومز إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هي صالة تسح نن تبير نقمة القرآن منين وها يرووس كز غمز. محاوي أننسمة والله ما رأيت. معلمما قبله ولا بعد أحسن علمما منه.سيسي أي الإخواى وإسلام تنفسمفش كما بنت عليه صلاات السلام. قرآن کو دانيا قرآن کما في صورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنًا أين نحن من هذه الأصوة أين نحن من هذه الأصوة الأب في بيته أين هو من هذه الأصوة المعلم في المدرسة أين هو من هذه الأصوة الدائعي الذي يدعو الناس إلى الخير أين هو من هذه الأصوة جميع أو عموم المسلمين aina hum min hizi leo sisi tuambizana sisi leo twalekezana ni kama ambaye yule anayezungumza tayari yuko peponi ana kibali cha kuingia peponi mimi nishaingia peponi sasa yule anayemwambia anayemkataza na kumrekebisha huyu ni wa ile lugha inayotumika wala hana yenye kusema mimi nishaingia peponi ile lugha inayotumika ya kibri yale matusi atakayoaambiwa yule aliyekosea ولا اسلوب وكا اعتميوا ويا ياللي يتتلك ني مننوام باله جبين ني مننوا انه اسكتيش ني يتقطع منه الما مسلمه انو كما لكن ان اردنا معرفه هدي النبي صلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم Tuhataka kuona, tuhataka tujifundisha, mtu mewetu sallallahu alayhi wa sallam, aliwarekebisha wa islamu namna gani? Watu walikuwa kirekebishwa kwa uslubu gani? Watu walikuwa kionishwa barabara ya sawa kwanjiya gani? Aljawab, birrifuq. Fakula lahu al qawlan layinan, la'lahu yatathakaru au yakshat. Basi mbuna sisi wa islamu leo, tuangali yana... كِلْنَ مُوْجَ مُوْنْغَلِيَّ مُوْسْلَمُ مُنْزِيْوِ بِعَيْنِ ازْدِرَاءٍ كُوَجِيْشُ لَا سُخْرِيَةٍ او كوَجِيْشُ لَمَذَرَاوُ بِعَيْنِ ازْتِهْزَاءٍ بِعَيْنِ احْتِقَارٍ بِعَيْنِ ازْدِرَاءٍ لماذا؟ لماذا أيها الإخوة؟ روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيحٍ قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح وصحهه الشيخ الألباني والشيخ مقبل الواديعي رحمة الله تعالى عليهم جميعا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتا شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إن لينك سكي لي اندليني كسكي لزماني نهايك ومكيني تواني رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالذين أخطأوا بالذين ارتكبوا الأخطاء بالذين كانوا يخطأون ورفق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس الخير أبو أمامة رضي الله عنه أنا سيما إن فتا شابا كي جانا بروباروس كموية أتى النبي صلى الله عليه وسلم alikuja kwa mtume sallallahu alayhi الله waqala akamwambia akasema kumwambia mtume ya rasulullah ewe mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu Wakasikia manenohaya ya huyu kijana mdogo Kijana baro njia Alipote kidogo Aliteleza kidogo Mgu wake kidogo ulitelezeka Akasimama kumambia man Rasulullah Amambiajie, Amambia Amambia idhan li bizina Nipiruhusa nende nikazini Salawatu rabbi wa salamu alihi Sahaba wana mambia Faza kumkemea na kumkataza Mah, ma Njamaza weu nasema gani. Haya maninu na yasema vajuhu manbi Rasulullah Rasulullah salavatu rabbi wa salamu alayhi Aka man galiye udnu Hebu njohu karibu Fadana minhu qariban fajalas Aka janpaka karibu yamchume sallallahu alayhi wa sallam Aka kati Faqal Tumijetu rabbi Wa afdalu attaslim Aka manbiya Atuhib boholi ummik hu uzinifu ambao wataka mimi nikuperuhusa uende ukazini wewe wapendelea uzinifu huu mamako Kala la wallahi ya rasulallah Fidaka abi wa ummi la wallahi ya rasulallah haiwezekani mimi niridhie uzinifu afanyiye mamango Fidaka abi wa ummi naitolea nitoa nafsi yangu kuwa ni mhanga kwa ajili ya rasulallah haiwezekani jambo hilo عليه الصلاه والسلام كما امبيا uzinifu Afa libnatik je uzinifu ewe kijana wangu mdogo wa upendelea kwamba afanywe binti yako ya fidaka abi wa ummi na kufidia Nafsi yangu, ya Rasulullah. Mimi rizia u uzinifu kufanywa wa binti yangu. Amambiya mtume alayhi salatu wa salam. Wakathalika al nasu la yuhibbunahu li banatihi. Atuhibbuhu li uktik. Jee wa zinifu dadako. qala la wallah, ya Rasulullah. Fidaka nafsi. Saywe zekani. Nakufidia nafsi yangu, ya kwamba Kwa ni atimiminirizie. أوني ونراها قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم أتحبه لعماتك جي ونرذيه ذنيف قال لا والله يا رسول الله جعلت نفسي فداك سيويزي وانا سرذيه ذنيف وفنيو عماتي يانغو امبيي صلوات ربي وسلامه عليه وكذلك الناس لا يحبونه لعماته أفتحبه لخالتك جاء والله hu zinifu afanyei khalat yako la wallahi ya rasul allah ja'altu nafsi fidak tuma sallallahu alayhi wasallam ammbiya wa kadhalika an-nasu la yuhibbu الناس li khalatih baada ya <تصفيق> في روايه على راسه في روايه على قلبه ثم قال عليه الصلاه والسلام اكامو امبا وجل اكايهلكا الله اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه يا ربي مساميه هوو الكجانا ما ذنبه Misamehe huyu kijana makosa yake. Watahir kalba na usafishe na utakase moyo wake. Usiwe ni moyo wakutaka mambo machafu. Usiwe ni moyo kupenda mambo ambayo. Ameharamisha Rabbuna tabarakatala kazina. Waghairi al minalfawahish. Wahassin farja. Na ulinde ulinde tupo yake isifanyi haram. Ilinde tupo yake isiingie pahala pasipotakiwa kuingia إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فخرج الفتى بعد ذلك ولم يلتفت إلى شيء. أبو أماما أنا مليز حريثي أيها والإخوة كوكسيمة. أكتوكي لكيانا اقتوككك مجلسي يمتوم صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت بعد ذلك لشيء. بعد أهبه لكيانا أكوهانقلي كتوكوتي أمباشو كتن ببيشا. Haku nam shana yoyote. Wa nam nam ke yoyote ali kuwa anaweza kumbabaisha kijana huyu. Bađa dhalik, abadal. Bađa dhuāi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam laha. Wa bađa tawjihi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam iya. Bađa mungo zuhu, alupata wa mtume sallallahu alayhi wasallam, sallam. Asbaha zina akraha shayin ili. Ikawa wa uzini funikitu wa macho kina chukizu zaidi kwa kihuyu kijana. Naki ingiha kabila jehapu, kanal zina ahabba še in ili. Uzinifu uliku nijamu ambalu na pendeke izvazili kohiju kijana, ayo ali i kwa. Hakada kanal hodju rasul ilahi sallalahu alayhi wasallam. sallam. kana kanal nabiyina alayhi salaatu wa sallam. Hun li yu poli aliku janavi umtumavetu sallalahu alayhi wa sallam, ayo ayu i kwa. Ayuhu haddu'a, ayuhu hadma, ayuhu hadma, ayuhu hadma, ayuhu hadma, Ayuhana saati da huwa Rasulullah Salawatu Rabbi wa salamu alaih Huyo mtume wetu Salawatu Rabbi wa salamu alaih Alia mafundisho haya Ili sisi Waislamu islamu Tupate kuwa na mwelekeo ulio wasawa katika maisha yetu Mpaka inapukuja katika masala ya kuelimishana tunapoingia katika masala ya kuambizana Tunapukuja katika masala ya kuinusuru dhuni hii نقول نسور رسالة يمتوم صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة نملغنيها نلغنيها كتشكنجية يا الله سبحانه وتعالى لكن على بصيرة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تجادلوا أهل الكتاب إِلَّا بِالنَّتي هي أحسن هذا هو هدي القرآن هذا هو منهج القرآن وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد أيها المؤمنون رساله يا عليه الصلاه والسلام يا رفق نابوله انها اندليهه في ما فندشه يake كما جاء في السنن رواه الامام احمد وغيره ان رجلا قال ان رجلا في عام مخمصه دخل المدينة قيلت وكان بانا مmoja katika mwaka uliokuwa ni mwaka wa njaa والحديث من روايه عباده ابن شرحبيل رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وغيره باسناد صحيح انا اسمع عباده ابن شرحبيل عام مخمصه نليينجيا مديو المدينه انجي عام وانجا فاتيتو حائطا من حيطانها نكاينجيا كاتيكا بستاني موجا نا مدينه مiongoni mabustani aliokuwa madina mwaka وانجا هي اتوكا سيمو زا انجه akaingia madina katika kipita katika barabara za njia za madina na barabara za madina faraa bustani miongoni mwa Bustani mabustani mazuri kwa Madina yana vyakula yana mitende yana nafaqat fadakhala akaingia katika bustani anasema fa akhath tusumbulan fafaraktuhu fa nikachukua suke moja katika mti nikalipasua fa nikala Wajahaltuhu fi thawbi na nyingine nikaitia katika nguo mwaka wanjaa nja ilikuwa imemzidi nja ilikuwa imemkamba huyo sahaba min sahabati rasulilah sallallahu alaihi wasallam akaona shamba akaingia katika bustani akaona suke katika mti akachukua fa faraktuhu fa akaltu fi anasema punde hivi nikiangalia jaa sahibul hait akaja yule mmoja bustani akaniona vilin nilivyofanya fa darabani akanipiga wa na akakamata ngo yango namna hii kwa hasira kwani nimekula katika bustani lake faakhbaratu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikaenda paka nikamshtaki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faata rajul yule bwana ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغباً أليس قواناً جاء ويهو كومليشاً قواناً جاء ولا علمته إذ كان جاهلاً ولا أكون فنليشاً كسببها جوعي يؤتمويني ويهو كيفاني جمعت بين مفسدتيني أميك سانية بيني مفسداً بيلي مفسده أنك لم تطعمه إذ كان جائعاً ومفسده أنك لم تعلمه إذ كان جاهلا. Ukumlisha Kwa sababu walikuwa nanja Walo ukumpachakula Na wakati huo huo pia Walo ukumfundisha Lianna hu huo dahil Weo unge Ayu harrajul Ayu halfata Hili ni bustani langu Weo unge ingia, huru usiwi Likuwa kuingia bila ya ruusa yangu Na mu mgini kama haya Rubba malayedri Inajulikana katika sayemo zingini Ukiona mti pali katika bustani Pengine unaweza kuchukua ukala bila ya ya mnyewe تومي عليه الصلاة والسلام أكم كمع أيها الإخوة أقول لنا تومي صلى الله عليه وسلم عليه هاو كوا نما صحب ذاك تعدى ذلك حتى إلى أعدائه هي وإلي كوا نمكك وليكوا ما جوي وامتومي صلى الله عليه وسلم روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهتم من اليهود من اليهود ولينجي جماع كون للم يهود كتك نيوم بيمتومي صلى الله عليه وسلم فقالوا وكسيمكم ومبيمتومي السام عليك السام عليك بلا يلام بلا يلام السلام إنه لم هم يهود وليسيمة السام عليك تومي عليه الصلاة والسلام كيتكي وعليك وعليكم بكيك عائشة نسيمة رضي الله عنها ففهمتها Mimi nikaelewa yale maneno waliosema Wayahudi. Faqultu nikasema wa alaykumus saumu wal laana. Nani vile vile ile saum iwafikie pamoja la na laana. Kwa sababu Aisha anaelewa katika lugha ya kwamba assam bi maana al, al ni mauti haraka. Inaitwa asam katika lugha na lugha hiyo wakitumia Wayahudi. Nasa Aisha qalat, fahimtuha, miminika iliwa, hawa Kwa sallallahu wasallam. wa anbiya wa samu wa lajna. Nanyinyi samu bili na lajna. Tumeh wa sallam. Aisha. Aka ya mahlan ya Aisha. Taratibu ewe Aisha. Inna allaha yuhibbu arifqa fil amri kulli Allah subhanahu wa ta'ala anapenda upole katika kila jambo Aisha akamwambia Rasulullah hawa lam tasmaa ma wa asam mauti mauti ikiyo amesema kusudia salamu ni amani na mimi vile vile nimeambia amani iwe joiani kwa hivyo ikiwa amekusudia hili na mimi nimewajibu ikiwa amekusudia hili na mimi nimewajibu hatta Hapu pekeake, aju ali kwa? Na, si ho hapu pekeake. Mpaka kwa wanyama. Alikuwa na upole, mpaka na wanyama. Aisha radiyallahu anha, kama fi Sahihi muslim, qalat arsala ili nabiyu sallallahu alaihi wasallama naqatan muharrama. Tome Mtume s-salatu wa salam, siku moja ali nipa nga miya ambaye katkaluga yaki arabu, muharrama. Nga muharrama katkaluga yaki arabu, hiya naqa alati lam turka ba'di. Nijuli ngamia ambaye hakuna mtu asha mpada Kasa ngamia yuli ambaye baadu Au farasi ambaye baadu haja pandwa Kawaida anashida katika kutembea Haja zoe ya mtu kumparaga Tumi alayhi salatu wa salam Akamuona bibi Aisha vila na Pale pale akamuambia Urfuki ya Aisha Kuwa mpolenae ngamia huyo ewe Aisha Fa inna rifka Lam yakun fi shayin illa zana wala yunza ufi shay'in illa shana kwa na upole wewe hayaisha na huyo ngamia kwa sababu ngamia huyo haawi kat, a, a, kwa sababu upole huo ha, ha, haupatikani katika jambo lolote inna zana isipokuwa jambo hilo huwa ni zuri wala yunza min shay'in wala nuzi'a min shay'in wala upole huo hauondolewi katika kitu inna shana isipokuwa jambo hilo huwa ni baya jambo hilo huwa ni ovu Jambo ambalo ndani yake halina lini, halina upole, halina hikma, halina rifkun biljanib, halina alin biljanib fi qawli wal La shakka jambo hilo litakuwa yake ni bovu. Jambo ambalo mtu atakuwa akanapoliona au anaposikia au anapofanywa moyo wake uchukizwe. Sasa mtume wetu aleyhi salatu wasalamu muslimun upole wake ulikwenda mpaka kwa wanyama ayu Sio sahabazake zake peke yake. Sio wanafunzi wake peke yake sio maadui zake Min na Yahud wa mna mushrikini paka mushrikina nao vile vile ni wakati vile hautoruhusu lakini tungewasomea hadith ya Aisha inaelezea poliwake wake maal mushrikini fi Makka lakini Uli vile vile paka kwa nyama ndio maana ayuikhwa mtume sallallahu alayhi wasallam waislamu wasia huu unakwenda kwa kila muslim kwa kila muislam أنا توسيا كوسو pole أنا توونيا وإسلام توacheni مambو مزيتو توacheni kufanya مambو مزيتو ونمambو مغوم جويا وإسلام وزيتو جويا وإسلام وingine بال حتى جويا وادوي وإسلام والدليل على ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود علينا شكا جويا من نهائ أي سوم سيرا يمتوم عليه الصلاة والسلام مع اليهود بال حتى مع الحيوانات وحتى مع الجمادات عليه الصلاة والسلام. فقال صلوات ربي والسلام عليه. كما في حديث عائشة عند مسلم. قال صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي هذا. كما صلى الله عليه وسلم أليسيما من نهائي أكيوة كتك نيبا يانجو قبلها جوندوك والموينجوني. ما من مسلمين. هكونا مسلم يويوتي. ولي من أمر أمتي شيئا مسلم يويوتي أمباي أتتكوى مدركة أموانجو وكتو چوتي. Hakuna muislamu, yoyote ambaye, atabeba madaraka ya aina yoyote ya kuabebea umma wangu. Fashakka alihim, halafu akawafanyia umma wangu, akawafanyia watu wangu, mambo yao kuwa ni mazito. Nahime toka kuwa ni dua. Allahumma, man walia min amri ilmuslimina, min amri ummati shay'an. Fashakka alihim, ya Rab ewe mola yoyote ambaye atachukua madaraka atachukua masulia ya moja ya watu wangu ya umma wangu masulia ya aina yote shay'an ni nakira ya aina yote baba ana masulia mama anabeba masulia kiongozi anabeba masulia kiongozi wa mtaa kiongozi wa mji kiongozi wa nchi kiongozi wa kaunti aina yote ya kiongozi man min amri ummati shay'an fashaka alayhi Halafu waka ufanyi mambu yao kuwa ni mazito. Allah subhanu, mtu umi alayhi salatu wa salam, anamuombea dua. Dua inasemaje, fashkuk alayhi. Na wewe ufanyi mambu yao kuwa ni mazito, kio ngozi huyo. Huyo anaibeba madana kahayo, ya umma wangu. Halafu ufanyi mambu yao kuwa ni mazito, ya rabu, fashkuk alayhi. Na wewe ufanyi mambu yao ni mazito. ومن ولي يمين امر امتي شيئا لا يلتكئ بها مداركنا مسؤوليه يا اينه يوت يا امه وangu فارفق بهم هلفوا وكان نمبوله nao فارفق به يا رب نوي vile vile kuwa mpole naye sasa ayu almuslim chagoni lako wewe ni ima uwe wewe ni mzito Uwe ni mbaya Uwe ni thakili Uwe ni mtu unaeleta Kila aina ya, ya, ya, ya uhasama Kila aina ya jambu zito Kwa wale ambao umewabebea masulia juo yao Basijua na kutanabahi na kufahamu Wala mtume sallallahu alayhi wa sallam Amekuombea mani nohaya Anasema fashpuka alihi Na wallahi thumma wallahu Hatha kalamu nabije sallallahu alayhi wa sallam Allazi ila yantiku anil hawa Uwayangalie wale ambao أصبحوا شاقين على أمة النبي صلى الله عليه وسلم لأي درجة كان لأي مستوى كان أليسهم في شقاوة أليسهم في شقاوة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه اللهم صل على محمد وآله وصحبه انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى اله وصحبه انك حميد مجيد ورض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحابته جميعا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء اكعداء اللهم اجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه إنك سميع دعاء